يتصارع العالمون بمآلات الأمور في ملحمة قد اشتد وطيثها وعلى الغبار فيها من تحت أرجلهم وكشفت فيها الحرب عن فاق يتصارعون ليكون الدين الذي يتعبدون به مهيمنا يتسابقون والمسلمون فيهم ليكون سواد الناس لهم تبع فيعرضون دينهم في أبهى حلة أنت تنظرها ويظهرون دين غيرهم في أسوأ حلة أنت رأيها والناس من تحتهم بين مهتد ومضل والمعفوم من في الكتاب يعطمه والله رب العالمين أرحم الراحمين أحاط عباده بضمانة من الشر تنديهم وهيأ لهم طريق الهدى ليكون من ضل منهم لا عذر له عند الله عز وجل ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد احب اليه المدح من الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه ليس احد الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه وليس أحد اغير من الله عز وجل من أجل ذلك حرم التواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل فالله عز وجل أحاط عباده بضمانة من الشر تنجيه والله عز وجل يحب العذل بين عباده يعمل بل بالإحسان أفعاله بين الناس تشهد فجعل الله رب العالمين بين عباده وبين الضلال حاجزا وسياجا مانعا وغرث في نفوسهم حب ما فيه وحذرهم رب العالمين من كل ضلالة تأتيهم وطبعهم رب العالمين وفطرهم على طريق الهداية وحسن ما فيه والعبد بعد مخير ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وقال الله عز وجل في محكم آياته هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَادٍ نَبْثَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا دَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فهدى الله عز وجل عباده أجمع إلى سبيل الهدى والرشاة والعبد بعد هداية الله عز وجل له إما شاكرا وإما كفورا وقد بيّن الله عز وجل لعباده السبيل الذي آخره جنّة الرحمن ومهد لهم على هذا السبيل أسبابه كلا يضل عن هذا الطريق إلا من قد صار قلبه منكوسا وقد حذرهم الله رب العالمين من كل ضلالة ومن كل شذ وبين الله عز وجل له هذه السبل التي من سلكها أو بعضها لم يجد نفسه إلا وقد علته نار ما بعدها فرض إن كان مسلفه عن ملة الرحمن قد خرج وقد جعل الله عز وجل بين عباده وبين هذه الفتن التي تأتيهم حدودا وثد رب العالمين على مسالك ردى منافذه وجعل سبحانه وتعالى على كل باب ضلالة حاجزا حتى إذا اقترب العبد من فتنة أو ذلة دعاه داع أو دعاه الرحمن فيه ففي مستد الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا فراطا مستقيما وإنما يضرب الله عز وجل الأمثال لقوم يتفكرون وضرب الله عز وجل لكل أمة مثلا ليتذكروا ليعتبروا ليكون أمر الله عز وجل بينهم واضحا كي تقام الحجة عليهم وكي الله عز وجل المعذرة عليهم ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبتين صراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى رأس الصراف داعٍ يقول أيها الناس ادخلوا ولا تعودوا وفي رواية ولا تتعرجوا وفي غيرها ولا تتفرجوا أي على هذه الأبواب التي عليها سطور مرخاة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوق الصراف داعٍ إذا أراد العبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب ناداه ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلبه ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل وقال صلى الله عليه وسلم والصراط الإسلام والصوران حدود الله عز وجل وهذه الابواب المفتحه محارم الله عز وجل وهذا الداعي الذي على رأس الصراط هو كتاب الله عز وجل وهذا الداعي الذي من فوق من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم فهذه الحواجد التي جعلها الله عز وجل طيانه لك وكلما أردت أن تفتح بابا من أبواب الفتن عليك وأن تقترب من أن تذل قدمك أخرج الله عز وجل لك في كل موطن داع أو داعه الرحمن في حتى إذا دنوت من فتنة أو ذلة ناداك داع الرحمن في قلبك والداع الذي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم ففيك واعظ أودعه الله عز وجل فيك فهذا رب العالمين سد على كل باب ضلالة كل موضع وكل منسد كي لا يضل العبد أو كي لا يضل العبد إلا عن بينه ليهلك من هلت عن بينة ويحيى من حي عن بينة عباد الله لقد ذكرت هذا كي تعلموا كيف قال الله رب العالمين هلوبكم وكيف صرف عنكم كيد عدوكم لكنكم على قيد الحياة ما زلتم والحي لا تؤمن عليه الفتنة وثهام أعدائكم نحر صدوركم منصوبة والمطعون فيكم إلى دركات النار يلقى ومن تترس بالحق فثهام أعدائه إلى أعدائه تنضي لكن كما قلت إننا نخشى أن يمكن عدوكم منكم أو أن يصيبكم أو أن تصيبكم من سهامهم إلى قلوبكم فترى لها في القلوب من فبه فإن الداعين إلى ذيانتهم من اليهود والنصارى بل إن الداعين من كل محنة كانت في دين المسلمين من تلك الطوائف المنحرفة التي ابتلأت في ديار المسلمين والتي على حتى وصلت إلى أن يكون في ديار الناس في ديار المسلمين ملحدين لا يؤمنون برب ولا يدينون بدين وهم في الساعة التي نتكلم فيها يعملون وكما قلت أولا يتصارع العالمون بمآلات الأمور في ملحمة قد اشتد وطيسها وهم يعلمون نعم والمسلمون فيهم وكل أمة تريد أن يكون دينها مهيمنا على الناس كلهم وأن يكون سواد الناس لهم سبعا والمسلمون فيهم والناس كما قلت بين مهتد ومضل وأنتم مستهدكون وحين أودع الله عز وجل في قلوبكم واعظة وجعل على كل باب ضلالات تقترب منها حدا حاجزا إننا بعد لا نأمن عليك الفتنة ونحسى في كل ليلة في كل صباح ومساء أن يختفف المسلمون من تحت أيدينا أنتم المستهدفون فإن الداعين إلى ديانتهم صاروا أعلم بدين الإسلام من كثير من جهلات المسلمين فصاروا يعرضون دينهم ويعرضون من شريعتهم ما يحسبه الجاهلون من المسلمين شريعة قد ثمت حتى على كل موضعه ويظهرون دين المسلمين ويستخرجون من شريعة المسلمين ما يظن الجاهلون من المسلمين شريعة قد عفى الزمان عليها فلا أحكامها تريح النفس لها ولا تحكيمها عاد ينفع وبات دين الله عز وجل بين أهله كاليتيم الذي لم تعد له بين الناس منع وصار المسلمون المنشغلون بالدنيا عن الآخرة من قبل أعدائهم مستهدفين يريدونهم عن دينهم يصرفون وفي الملة التي هم فيها يدخلون فيعرضون دينهم في أبهى حلة أنت تنظرها ويعرضون دينكم في أسوأ حلة أنت تنظرها لأي شيء والمسلمون كما تعلمون فصار أولئك يشككون المسلمين في الوحيين تارة ويشككون في نقلة الوحية السارة ويأبى الله رب العالمين إلا أن يسمى دينه ويأبى الله رب العالمين إلا أن ينصر شريعته ويأبى الله رب العالمين إلا أن يجعل هؤلاء المنافقين على مر الزمان أذلة الصادرين ويأبى الله رب العالمين إلا أن يجعل شريعة الاسلام ويجعل الوحيين ونقلة الوحيين في رفعة وانتشار واتساع رقعة فيما لا تقول فيه إلا والله غالب على أمره وهؤلاء المنافقون الذين يستخدمون ما في شريعة الإسلام مما يظنونه دخنه من أولئك الذين فضح الله عز وجل سريرتهم وهتك عنهم تترهم وجعلهم بألسنتهم يفضحون ذا في قلوبهم من الذين يطعون في الصحابة والتابعين ومن حفظ الله عز وجل بهم الدين أولئك الذين يطعون في أولئك الأخيار في كل صباح وفي كل مساء فهذا أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه ذاك الكذاب الأشر وكذا يقول أتباؤه وأخدانه وأذنابه إنه يحدث الناس على ملء بطنه فمن أعطاه طعمة لطعامه أو شرابه أخرج له من الأحديث ما يشاء والله الموعب وإنها لقديمة وقد قال رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديثه الله الموعب والله الموعب ثم بيّن لهم بعدما بيّن لهم ما ميّزه الله رب العالمين على غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا ثم قال إنه لن يبسط أحد منكم ثوبه فيسمع مقالته ثم يضم ثوبه إلا وعى مقالته قال أبو هريرة رجى الله عنه فبصدت نمرة كانت عليه حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فلما قضى ضمنت ثوبه قال فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا والله الموعد وهذا البخاري رضي الله عنه ورحمه في كل صباح ومساء يطعن فيه الطاعنون ويطعن فيه من لو كان موجودا في الزمن الذي مضى لجرد من ثيابه إلا من سوأتين ولحملوه على ذاك البعير الأجرف ولجعلوا قفاه إلى رأس البعير وجعلوا زيل البعير إلى رأسه وطافوا به على ديال المسلمين وأخرجوا الصبيان يحذفونهم بالبعر والجريب وينادون ويقولون هذا جزاء من تكلم في أسياده لكننا اليوم أمسك لساني عن هؤلاء لتكون بيني وبينهم منحمة أحداثها فطول أعد فيها جعبتي وأسل فيها رمشي وأبرم نبل فيها وساعتها يكرم الكريم ويسقى اللئيم من دنسه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه منحامة العقائد بين الناس تعرض بل أحداثها على الناس تفرض والناس فيها مستهدفون وادعون إلى بيانتهم يستهجفون المسلمين من أرجلهم ليكب المسلمون على وجوههم والطعن لم يزل وكما قلت يطعنون في الوحيين سارة وفي نقلة الوحيين سارة أما في الوحيين أما في نقلة الوحيين فكما ذكرت نؤخر حديثهم لتبدأ بيننا ملحمة أحداثها يعلمها الله رب العالمين واليوم نتكلم على أولئك الذين يصعنون في الوحيين يعفلون على المسلمين فهمهم وكما قلت صارت داعون إلى ديانتهم المشككون المسلمين في ديانتهم أعلم بدين المسلمين من كثير من جهلات المسلمين والمسلمون اليوم منشغلون بالحياة عن الآخرة والمسلمون اليوم منشغلون بالدنيا عن الآخرة ولا هم لأحدهم إلا مضحم ربك إلا بكسب رزق وتربية أبناء إن كان له هم فيها ودين الله عز وجل صار بينهم كاليتيم الذي لم تعد له بين الناس منعه إن هؤلاء من المشركين من كل طائفة ومن المنافقين الذين لا حظ لهم في دين الله عز وجل إلا أنهم يقولون إننا مسلمون يشككون المسلمين في قرآنهم ويريدون أن يخرج المسلمون عن قرآنهم حتى إذا تفلت القرآن من صدور المسلمين وصار المسلمون بلا قرآن صاروا كالأنعاب في فلس المسركين يدرون ولقد جئتكم اليوم بكلام قديم لكنه نهد أذنانهم يسيرون عليه ومنهد القائم حتى الساعة وإننا لنعجب أن يصرح المشركون بعدائهم إلى الدين وحقدهم على هذا القرآن العظيم ثم يخرج من المسلمين من يسمس لهم صحبة وقرب ونصرا يا معشر المسلمين عدوك عدو دينك عدوك عدو دينك اليوم نحن في منحمة العقائد فاسمعوا الى قادات المسركين ماذا يقولون عن القرآن وأول شيء يطعن فيه أن لا يثام القرآن على الوجه الذي أراده الله عز وجل يقول جنسات يجب أن نستخدم القرآن وهو أنضى سلاح ضد الإسلام نفسه إنه يعين أتباعه أن يستخدم القرآن نفسه لضرب المسلمين به بأن نعلم هؤلاء الناس يعني المسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد منه ليس صحيحا كما يفعل هذا المجرم ذاك الكذاب الأشر الذي يخرج على شاشات الناس ويلتمس لهم العسرات أن ما في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس بصحيح ويقول الحخام الأكبر لإسرائيل سابقا مردخاء إلياه مخاطبا مجموعة من الشباب على وشك الالتحاق بالجيش الإسرائيلي يقول هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر ليست الحرب التي بيننا وبينهم حربا على أرض إنما هي حرب على عقيدة ومن أجل ذلك لأننا ما زلنا نحارب على أرض وهذا مشروع لكننا نحينا حرب العقيدة وهم لا يحاربون المسلمين إلا حرب عقيدة اليهودي يتقربوا إلى الله عز وجل بقصر المسلمين حربهم مع المسلمين حرب عقيدة وما زال المسلمون يحاربون المسركين حرب أرض والأرض لله يريثها من يشاء من عباده يقول مردخاي هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأسبر والأوحك هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته كيف يمكن تحقيق السلام في وقت يقدس العرب والمسلمون فيه كتابا يتحدث عن لكل هذه السلبية على حكام العرب أن يختاروا إما القرآن او السلام معنا فليختاروا إما القرآن أو السلام ليس هذا قولا فريدا وليس قولا منفردا بل هذا نهج عليه اليهود يثيرون ونحن نعلمه وساساة الناس يعلمونه لكن لا نعمل له شيئا وفي بداية هذا القرض كان الجنود الايطاليون يتغنون بانشوداتهم يوم راحوا إلى ليبيا كانوا يقولون يقول الواحد منهم في أنشودته أنا ذاهب إلى ليبيا فرحا مشرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة ومحو القرآن وإذا ميت يا أمه فلا تبكيني وإذا تألك أحد عن عدم حدادك فقولي لقد مات وهو يحارب الإسلام منشودة يتغنى بها الجنود ويقول الحاكم الفرنسي يوم كان على الجزائر إننا لن ننفصر على الجزائريين مدام يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية مدامت هذه الأمة تتلو كتاب ربها ليل نهار وتتكلم العربية التي يفهمون بها كتاب الله عز وجل فلن يهزمون لكنهم فعلوها وجعلوا المسلمين ينسلخون من عربيتهم فصار المتكلمون بلسان الدين والمتكلمون بلسان الشريع يتكلم عن الله عز وجل بتلك اللغة العالمية السحيقة التي لا علاقة لها بالدين ولا بها يفهم كتاب الله عز وجل ويقول ويليام جيفور متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه ليس كلاما سرا وليس كلاما يقال في قاعة مغلقة بل كلام يقال في الكنائس والبيع ويلقى على محافل الناس والمسلمون ما زالوا يغطون في نومهم يقول اللورد كرومر يوم دخل مصر وقد استقبله جماعة المنساسات المصريين بالرحب والسعب يقول جئت لأمس وثلاثا القرآن والكعبة والأزهر جئت لأمس وثلاثا القرآن والكعبة والأزهر وقد استطاع أن يفعل في شيء من الثلاث من الثلاثه شيء حتى صار مسخا يقول غلادستون وزير المستعمرات البريطانيه سنه 85 و900 الف والذي كان بعده رئيسا للوزراء لن تحقق بريطانيا شيئا من غياتها من العرب يا مسلمون اننا اليوم نضع ايدينا بل منا من يحب بل منا من يعظم دولة كافرة شيوعية ملحدة لا شيء الا لانها عادة عدو لنا صغيرا وهو بالنسبة لنا العدو الأكبر لكن المسلمون لا من رحم ربه الذين الصف عاموا أسواههم يكونون كالأنعاب وكما قال بعضهم عرب بلا دين كالأنعاب بل هم أضل كما قال الله عز وجل يقولوا إننا أو لن تحقق بريطانيا شيئا من غياتها في العرب إلا إذا سلبتهم سلطان هذا الكتاب هو القرآن أخرجوا سر هذا الكتاب مما بينهم تتحطم أمامكم جميع الثدود وقال أيضا مدام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشر ولا تكون هي نفسها في أمان إنها منحمة العقائد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفاسدت الأرض ولكن الله رب العالمين يبقى هذه السلة وأشياعهم لينفر دينه وتبقى كلمته هي العليا سبحانه وتعالى واليوم نطل هذه الصفة ونقلق هذا البحث على حين ليفتح في المرة القادمة إن ربنا وقدم ليكون الكلام على القرآن والطعن فيه في بحث مستقل واسأل الله عز وجل أن يمكننا من ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا هداث المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم لا تجعل لكافرين علينا سبيلا ولا تجعل للظالمين علينا سبيلا اللهم لا تجعل لأحد علينا سبيلا اللهم لا تجعل لأحد علينا سبيلا اللهم استخدمنا لنصرة دينك اللهم استخدمنا لنصرة اللهم استخدمنا لنصرة اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين